فكان لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 كَذٰلِكَ نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِذَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيما مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ان οι κτιβούν μα ταμκούν إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّ هم احيط بهم الله مخلصين له الدين لئن من هذه من <الشاكرين> فلما ان جئتنا هم <سؤال> اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ إنما مثل الحياه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ Κουρενό, έφερε مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ Κουρενό, الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ έφερε το لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب العالمين أم يقولون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 كَذَلكَ κذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 يستمعون إليك، أفَأنت تُسمع الصُّمَّ ولو كانوا لا ومنهم من ينظر إليك.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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ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 ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعدلون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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ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 ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاء κομμαουγράτον με Ραβικομ ου ισχυρά فِي الصّدُور φι وَرَحْمَةُ ου ου ما يجمعون؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قل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 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً ταβεγονε ηλλα οννα, εινομε ηλλα ηχρουσου. ου αλλα ου ισαλα ου ηλλα ηχρουσου. فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE ثُمَّ لَا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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انظر كيف كان عاقبة المنذرين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 قُمْ عِنْدَنَا قالوا مُبِينٌ قال مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أسحر هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ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 توني بكل ساحر عليم فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئ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 وتوكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّقِيمَا Τεβιά νι σεβίδελ λαβίδελ λαμούν. Βαζέ, βιβλίδελ, νι σρολλ, νι σρολ, νι σρολ, إذَا أَدَرَكَهُ ο الغرق قال κορκό, ο κορκό, ο إِلََّّذِي أَمَنَتْْ بِهِ ο κορκό, ο κορκό, من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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ولو جاءتهم كنوا ايه حتى يروا العذاب الأليم Πώ قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ الْرِجِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُغْنِي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ